استمع إلى الحوار، ولاحظ محتوى الذهاب إلى المدرسة كيف ذهبت إلى المدرسة؟ ذهبت إلى المدرسة بالحافلة متى ركبت الحافلة؟ ركبت الحافلة في الساعة الثامنة والنصف صباحاً وماذا فعلت في المدرسة؟ دخلت دروسي قبل الظهر في الدرس الأول قرأت القرآن الكريم مع مدرسي ودرست اللغة العربية في الدرس الثالث ثم لعبت ظهرا في حديقة المدرسة وماذا فعلت بعد المدرسة؟ رجعت إلى البيت وكتبت واجباتي مساء إذا كل شيء على ما يرام الحمد لله أشكرك يا مريم